نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقات نماذج من سؤالات أصحاب النبي صلى, صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام تلك الأسئلة التي كشفت عن علوم جمع من هذه السلسلة سلسلة سؤالات الصحابة رضوان الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على معلم الخير للناس أجمعين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة والأخوات أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة سبق في الحلقتين الماضيتين أن ابتدأنا بذكر نماذج من أسئلة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم في أبواب الحج والمناسك ونستكمل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة ذكر بعض هذه السؤالات فمنها أن عروة بن الزبير والحديث في الصحيحين سأل عائشة أو قال لأم المؤمنين عائشة وهي خالته رضوان الله عليها قال يا أم أو يا خالة لا أبالي أني لا أطوف بين الصفى والمروة بعد أن سمعت الله سبحانه وتعالى يقول فمن حج البيت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليها أي يطوف بهما ففهم عروة رضي الله عنه أن كلمة فلا جناح تعني رفع الحرج فقط وأنه يصح أن يتم الإنسان نسكه بدون أن يطوف بين الصفا والمروة فسددت عائشة رضي الله عنها هذا الخطأ في الفهم وقالت بأسمى قلت يا ابن أختي لو كان بيسه ما قلت يا, يا ابن أختي لقد سألنا عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل قوله تبارك وتعالى إن الصفى والمرى إلى آخره فبينت له سبب النزول وهو أنهم كانوا في الجاهلية قد وضعوا صنمين على الصفى والمروى فكان بعض الناس بعد أن فتح الله مكة على رسوله عليه الصلاة والسلام كان وأزال الأصنام كان بعض الناس يتحرج من الطواف بين الصفة والمروة باعتبار أنهما كانت قد حملتا أو كان هذان الصنمان موجودان عليهما فرفع الله عز وجل الجناح والحرج الذي كانوا يجدونه باعتبار ما مضى ولهذا قالت عائشة فلو كان الأمر كما تقول لكان لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف, ألا يطوف بهما وهذا الحديث الذي سأل فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية الكريمة لأن عائشة رضي الله عنه تقول فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله الآية الكريمة أقول هذا الحديث يؤكد قضية تكررت معنا في أكثر من مره. وهي أنه لا يمكن أبدا لأحد أن يفهم القرآن بمعزل عن السنة وذلك أن السنة شارحة لكتاب الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون والنبي عليه الصلاة والسلام كان بسيرته العملية كان يطب أو يشرح القرآن الكريم وكان يشرحه في أحكامه وفي معاملاته وأخلاقه ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام لم تزد على أن قالت لسألي ألاستقرأ القرآن لقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن لقد كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن هذه هذا سؤال ورد في هذه القضية أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يعرض ما لديه من فهم على أهل العلم فإن, هشام فإن عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه وهو أحد التابعين الفقهاء سألوا من المؤمنين عائشة أو عرض على الأقل فهمه على عائشة فزددت له هذا الفهم فالإنسان مهما بلغ في العلم قد يعرض له شيء يفهمه على غير وجهه فيأتي التسديد ممن هو أعلم ممن هو أعلم منه وفي هذا الحديث فضل عائشة رضي الله عنها وعظيم فقهها لكتاب الله تبارك وتعالى ومن السؤالات أيضا التي سألها الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام ما وقع لعروة بن مضرس كما في سنن بن وغيره بسند صحيح أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالموقف في مزدلفة حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من عرفه وبات ليلة العيد في مزدلفة فقال يا رسول الله جئت من جبل طي وهو قريب بل هو الآن قريب جدا من مدينة حائل في المملكة العربية السعودية فقال جئت من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي والله ما تركت حبلا إلا وقفت عليه يعني جبلا حل إلا وقفت عليه فهل من حج فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاثنا هذه من أدرك معنا الصلاة هنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفه ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته وهذا الحديث فيه فيه فوائد وفيه علم وهو ومن ذلك يعني أن الصحابي الصحابي قد يجتهد قد يجتهد بناء على فهمه وعلمه وإن لم يكن فهمه في تلك في ذلك الموضوع أو في تلك القضية صوابا فيأتي التسديد من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من بركة سؤال أهل العلم لاحظوا أن عروى رضي الله عنه قدم من حائل وقدم من هذه المدينة إلى مكة والمسافة بينهم تقترب من 800 كيلو أو أكثر بل قد تقترب من 1000 كيلو ومع ذلك يقول ما تركت حبلا إلا وقفت عليه يقصد من الجبال الموجودة في منطقة المناسك ظنا منه أن هذا العمل من المناسك فبين له النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الفعل غير مطلوب منه وهذا يقع مثله كثيرا في المناسك وسببه خفاء العلم والجهل بتلك القضية فإنك تجد بعض الناس يقول فعلت كذا وكذا وكذا ظننت أنه من الحج ثم يتبين ظننت أنه من المناسك ثم يتبين له بعد ذلك أن هذا الأمر ليس كذلك فعلى الإنسان قبل أن يبدأ بمناسك الحج أن يقرأ كتيبا مختصرا لعالم موثوق يبين صفة الحج وصفة العمرة حتى لا يكلف نفسه شططا فإن عجز فليستمع إلى ذلك وهناك عدة أشرطة موجودة وعدة فيديوهات ومن ومن جملة ذلك ما تقوم به وزارة الإسلامية في المملكة العربية السعودية من برامج توعوية تقدم في وقت الحج وتقدم بشكل مستمر وتبث أحيانا على الطائرات وقد رأيت هذا بنفسي فإن عجز عن ذلك فلا أقل من أن يصحب طلبة علم أو حملة فيها طالب علم يستأنس برأيه ويستفيد من علمه ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أدنى مقدار للوقوف بعرفة يحصل به الوقوف ولو كان لحظة واحدة لقوله وكان قد وقف بذلك ساعة من الليل أو النهار والمقصود بهذه الساعة أدنى قدر من الزمن وفيه أيضا أن قوله صلى الله عليه وسلم هنا فقد تم حج وقد تفته أي باعتبار ما مضى من المناسك بإجماع العلماء لأنه ما زال على الحاج بقية أركان وهي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروى في قول جمهور أهل العلم أنه ركن من أركان الحج والعمرة ومن أسئلة الصحابة أيها الأخوة التي وقعت في أبواب المناسك للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن سؤال المرأة التي قالت يا رسول الله الحديث صحيح مسلم يا رسول الله إن فريضة الله على عباده قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم قال العلماء إن هذا الحديث أصل في باب النيابة في الحج والحج من العبادات التي تدخلها النيابة إذا عجز الإنسان عن القيام به ووجه ذلك أو دليله هذا الحديث فإن هذه المرأة علمت أن الله فرض الحج ولذلك هي عبرت بلسانه وقالت إن فرضة الله على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا وفي هذا الحديث أن من عجز عن الحج فإن عليه أن ينيب غيره ليحج عنه فإن كان عاجزا ببدنه قادرا بماله وجب عليه أن ينيب من يقوم بالحج عنه وإن كان عجزه مؤقتا، فإنه لا ينب غيره بل ينتظر حتى يبرأ من هذا العجز كان يكون مرضا عارضا أو كسرا في قدم أو نحو ذلك، إنما الشأن التوكيل الذي يجب أن يبادر به. هو في حق من لا يرجى برؤه أو كأن يكون كبيرا في السن وقدر ماليا بعد تقدمه في السن فإن عليه أن يبادر لأن الإنسان لا يمكن أن يعود شابا وكذلك أيضا الذي تلي عفان الله وإياكم بمرض لا يرجى برؤه عادة فإن عليه أن يوكل إذا كان قادرا, إذا كان قادراً ماليا ومن أبر ومن أحق الناس بالحرص على أداء حجهم في الحقيقة هم الوالدان ولذلك بادرت هذه المرأة ووفقها الله بادرت هذه المرأة وفق الله سبحانه وتعالى لأن تقوم بهذه لأن تقوم بهذه الفريضة وهذا الحديث استدل به طائفة من أهل العلم على أنه يجوز للإنسان أن يبدأ بالحج عن نفسه وليس من حج عن غيره والواقع أنه ليس بصريح في هذا الباب. والجمهور على أنه لا يجوز الإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه وهذا الحديث محمول على أن هذه المرأة لم تسأل عن تلك السنة التي حجت فيها بل سألت عن سنة قادمة ويجمع بين الأدلة بأن الإنسان يحج عن نفسه ثم يحج عن غيره لحدث ابن عباس وإن كان موقوفا لكن جمهور أهل العلم عليه حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه ومن الأسئلة أيضا التي وقعت من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين للنبي صلى الله عليه وسلم في أبواب المناسك ما روتهم مسلمة كما في الصحيحين قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت رضي الله عنها فطفت راكبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ في صلاة الصبح والطور وكتاب مصطور هذا الحديث وقع السؤال عنه في آخر حجته عليه الصلاة والسلام فإن نساءه قد حججن معه رضوان الله تعالى عليهن أجمعين ومن جملة أمهات المؤمنين التي حججنا تلك السنة أم سلمة رضوان الله عليها فأصابها تعب ومرض في آخر الحجة فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة وانظر إلى بركة أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم هذه المسألة تقع كثيرا وهي مسألة الطواف راكبا الطواف راكبا فجاء هذا السؤال ليدل بوضوح وصراحة على جواز ذلك فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تطوف راكبة أي على الدابة ولكن لأجل أن لا يحصل منها مضايقة للناس أمرها أن تطوف من ورائهم ولهذا أو يجري العمل في هذا كثيرا وإن كان يقع أحيانا شيء من الإخلال به مع أولئك الذين يحملون الناس وهذا كان قديما أما الآن فقد يكون الأمر تغير في السنوات الأخيرة المقصود أنه من كان احتاج إلى أن يكون راكبا سواء على دابة طبعا الدواب غير موجودة الآن لكن الآن في العربات أو نحو ذلك فإن عليهم أن يبتعدوا عن مسار الناس الذين يمشون حتى لا يحدث لهم مضايقة ولا يوقعهم في حرج كما يوجد ذلك لمن تعمله خصوصا في أيام المواسم والملاحظ أنه في السنوات الأخيرة الحمد لله تم إيجاد ممرات ليطوف الناس بها أعني الذين يحتاجون إلى عربات وفي هذا الحديث من العلم أنه لا بأس من الشكوى للمخلوق لا على سبيل التضجر وإنما على سبيل الإخبار ومن باب أولى إذا كان التشكي أو الأمر لغرض الاستفتاء فإن أم السلام رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي مريضة ماذا أصنع وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في قراءة الفجر وإن كان الناس في يطيل في صلاة الفجر وإن كان الناس قد يعني يبدو لنا فيما يظهر أنهم متعبون أو شيء من هذا القبيل. والدليل على ذلك أنه قرأ بسورة الطور والظاهر أنه أتمها كما هو ظاهر الحديث ولكن في الجملة على الإمام أن يكون مراعيا لأحوال الناس فإن كانوا متعبين أو مرهقين فعليه أن يخفف حتى لا يشق عليهم في ذلك لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل لبيت وكان هذا فجر اليوم الرابع عشر منذ الحجة كان الناس قد استراحوا وقد نفر منهم من نفر إلى بلدانهم وبيوتهم هذا شيء من فقه هذا الحديث وهذا شيء من فقه هذه الأسئلة التي ذكرنا نماذج منها ولم نقصد الاستقصاء وإنما أردنا في ذلك التمثيل لنستدل بها على جملة من أنواع العلوم التي تبينت من خلال هذه الأسئلة فجز الله عنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الجزاء على ما سألوا وعلموا وبلغوا من شريعة الله عز وجل ورزقنا السير على طريقتهم وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته